بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا في العون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فما أن لاح له الهدف تقدمت نحوه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 للذين آمنوا يا نساء ويا رجال إن أردتم أن تدخلوا الجنة فها هو المثال من هو المثال يا رب؟ أي رجل صندير؟ أي رجل قوي العنيد؟ لا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة امرأة يا نساء ويا رجال تريدون أن تدخلوا الجنة؟ هذا نموذج أمامكم امرأة